الحمد لله رب العالمين وأصلي وأصلي على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بأستان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل: ولا تنتحروا مشركات حتى مؤمن ولا أنا مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنتحر المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكوا ولائكم. يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آيات الناس لعلهم يتذكرون. يقول عز وجل ولا في المشركات حتى يؤمن والخطاب هنا لآمة المؤمنين والمشركات يشمل المشركات في الغبوبية والمشركات في الأنوية يعني لو أن مرأة لا تقض بالخالق عز وجل فإنها مشركة بل هذه منحدة أو تؤمن بالخالق عز وجل لكن تعتقد أن له شريكا في ملكه مدبرا معه كالذين يعتقدون أن أولياءهم يدبرون كون مع الله عز وجل فإن هؤلاء مشركون ليسوا من المؤمنين في شيء أو تكون مشركة في الألوهية أي في عبادة غير الله تعبد الملائكة مع الله عز وجل تعبد الأنبياء مع الله تعبد الأولياء مع الله تعبد شجرا مع الله تعبد سنما مع الله هذه مشركة في الألوهية أما الإشراك في والصفات فهذا يحتاج إلى تفصيل ليس هذا ما ويعه إذن لا تنخذ المشركات لا في الربوضية ولا في الأنهية حتى يؤمن وذلك بالتوحيد بتوحيد الله تعالى في ربوبيته وأنهيته و ولا أمة مؤمنة خير من مشركة الأمة المؤمنة هي التي وحدت الله عز وجل فيما اختصر به تبارك وتعالى من الروببية والأنوبية والأسماء والصفات خير من مشركة أي خير من من امرأة أو خير من أمة مشركة ولو أعجبتكم أي ولو أعجبتكم هذه المشركة بجمالها وشبابها وخطتها وعملها وعلمها فإن المؤمنة خير منها ولو كانت أمية لا تقرأ ولا تكتب ولا تقرأ ولا تُنقح المشركين حتى يؤمنوا أي لا تزوجوهم حتى يؤمنوا ونقول في المشركين ما قلنا في المشركات حتى يؤمنوا أي حتى يوحد ويخلصوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم يعني لعبد أي لرجل مؤمن خير من مشرك أي خير من, من عد المشرك ولو أعجبكم أي ذلك المشرك في شبابه وجماله وماله وعلمه وغير ذلك فالمؤمن خير منه وجه ذلك أن المشركين أغلوا من الأنعام سبيلا قال الله تعالى إنهم إلا كالأنعام قلهم أغلوا سبيلا بل قال الله عز وجل ومن أظل من, من يدعون قل الله من لا سجبوه إلى يوم القيامة وهم عندهم غافلون وإلى حشر الناس كانوا لهم عداءا وكانوا بعبادتهم كافرين ومعنى من من أظل أي لا أحد أظل لا على نعامة ولا غير نعامة لا أحد أظل من المشرك ولا يرد الله ولهذا قال ولو ولا عدلون خير المشك ولا واجبكم ثم قال أولئك يدعون إلى يعني أولئك المشركون والمشركات يدعون إلى النار، لأن عملهم هذا دعاء بالفعل. يعني قد لا يكون المشرك يقول الناس أشركوا، لكن كونه يبقى على المشترك ويجادل عن اثناء، الش... لكن كونه يبقى على الإشراك ويجادل عن أن هذا نوع من الدعوة، و... والإشراك من أسباب دخول النار. ولهذا قال عز وجل أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى جنة أي إلى أي إلى ما يصل إلى جنة من الأمال الصالحة وعلى رأسها الإخلاص والتوحيد فهذه الأشياء توصل إلى جنة فهو عز وجل يدعو إلى جنة بسلوك طرقها من الإخلاص والتوحيد والأمال الصالحة وكذلك إلى المغفرة أي مغفرة الذنوب التي من أكبر أسبابها أن أن لا يشرك بالله شيئا ولها جاء في الحديث يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا أشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة وقوله بإذنه أي بإرادة فيها عز وجل فإن كل شيء قاد بإرادته سواء سلوك سلوك الطريق أهل النعيم أو أهل الجحيم ويبين آياته الناس أن يوضحها حتى تتبين لهم ويكون فيها دليل على الرب عز وجل يكون فيها دليل على الرب عز وجل يبين آياته للناس عموما لأنهم يتذكرون. أي لأجل أن يتذكروا ويتعبوا في هذه الآية فوائد كثيرة منها تحريم نكاح المشركات ولكن من أجمل النساء ومن أشب النساء ومن أعلم النساء ومنها أن الإنسان لو تزوج مشركة فإن نكاحه باطل لأن ما نهى الله عنه ورسوله لا يمكن أن يقع صحيحا قول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد فإذا, لم فإذا كان العمل الذي ليس عليه الله ورسوله مردودا فما ذلك بالعمل الذي عليه الله ورسوله وعلى هذا فلو تزوج مرأة مشركة والسباح منها ما يستبيحه الرجل من المرأة لكان زانيا كل قبل يزن كل جناعا فهو زنا كل ندرس لشهر فهو زنا لأن هذا النكاح لن نصح فلا يترتب عليه أثره ذهب بعض العلماء إلى أن هذه الآية عامة حتى في أهل الكتاب بمعنى أنه لا يجوز الإنسان أن يتزوج أمة بمعنى أنه لا يجوز الإنسان أن يتزوج يهودية أو نصرية إذا كانت تعتقد لله شريكا وقال إن قوله تعالى والمحسنات من الذين أعوت الكتاب من قبلكم إن المراد بذلك المحسنات التي لا يشركن بالله شيئا ولكن الجنهور هو الصحيح أنه يجوز أن يتزوج الإنسان امرأة يهودية آنستانية وإن كانت كافرة مشركة لأن سورة المائدة نزل فيها ألا أن أحد لكم الطيبات وطعام الذين أونت اكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذين أونت كتابا من قبلكم وفي نفس هذه السورة قال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو ابن مريم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالثة ثلاثة فأباح نكاح, نكاح نساء الأكتاب مع حكاية عنهم أنه الكفار بل مع حكمه عليهم داما كفار لأنهم اعتقدوا أن المسيح هدو الله وأن الله هدو ومن فائد هذه الآية الكريمة أن تحريم المشركه ليس تحريما مؤبدا كتحريم الأم والبنت والأخت ولكن محرم إلى أمد هذا الأمد هو الإيمان ولهذا قال حتى يؤمن. ومن فائد الآية الكريمة فظيلة الإيمان لأن المرأة الواحدة تكون بالأمس حراما أن يتزوجها المؤمن وتكون اليوم حلالا أن يتزوجها المؤمن كل ذلك بسبب الإيمان الإيمان مطهر وله أحكام تتعلق به وسيأتي إن شاء الله تعالى بقية الكلام على فوائد هذه الآية العظيمة في حلقة قادمة إن شاء الله